فعندما أدخل ادخل هرزل وعرف سلطان عبد الحميد وعرف السلطان عبد الحميد ادم يريد فلسطين صرخ في وجه الحاجب قال من قال من اذن لك ان تدخل هذا الخنزير عندي ثم قال لك هرزل اغرب عن وجهي يا سافر هرزل ما يعيش رجع إليه قابله سنة ألف واحد و وتسعمية اثنين جاءه بإغراء قال له لجيبك الخصمية خمسين مليون دينار ذهب دينار ذهب كان يساوي في ذلك الوقت نبني لك أسطور للدولة العثمانية نبني لك جامعة عثمانية ندافع عن سياستك في الغرب نسد بعض ديون الامبراطوريه الدوله العثمانيه نحن لا نريد منك الا شرائح ان تسمح لليهود بالفطره سلطان عبد الحميد قال له وفر نقودك يا هدي ان ارض فلسطين قد اخذت بالدم ولن تؤخذ منهم مرة من اخرى إلا بالتأكيد لقد خدمت الأمة الاسلاميه الإسلامية مدة ثلاثين عاما وحكم ثلاثة ثلاثين سنة سلطان عبد الحميد ولن ألطخ تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العالم ثم قال له ان اعمال النبض في جسدي سكي وقطع عضو من اعضائي احب الي من ان تقطع ارض فلسطين من اراضي المسلمين واخيرا نظر اليه وقال وفر نقودك يا هرذم عندما يذهب عبد الحميد فتعصد الله في الأسلام من حقيقة سلطان عبد الحميد حكم 33 سنة فأمد في عمر الإسلام 33 سنة كان شخصية قوية خريج كلية الشريعة سلطان عبد الحميد وكان رجلا ذكيا وكان الثاني على العالم في الكلية السريعة الأول كان محطي فلسطين منيب هاشم والثاني كان سلطان عبد الحميد في الكلية ولذلك هو رجل مسلم متدين عالم يعني فعلا معتدد لكن قد جاء إلى الحكم بعد أن بدأت الماسونية التشريفة يعني اليهود بدأوا يسيطرون وقد استطاع اليهود أن يوصلوا مدحة باشا إلى أن يكون رئيسا للوزراء الأعظم. ومدحة باشا هذا أبو الأحرار يعني أبو الماسونيين في العالم. كانوا يسمونه أبو الأحرام واستطاع نبحة باشا أن يقتل اثنين من الخلفاء من منهم عملا لسلطة عبد الحميد عبد العزيز الذي جاء عبد الحميد بعدهم وكذلك خليفة آخر وكذلك فعبد العزيز جيء به حاكما بعد قتل عمه عبد العزيز جئ به خليفة بعد قتل عمه عبد العزيز وما جاء به منحط باشا للحكم إلا بعد أن أخذ عليه عهدا أن يعلن الدستور الدستور يعني مساواة اليهود والنصار والمسلمين أمام القانون العثماني. لأن اليهود والنصارى لا تقبل شهادتهم ليس لهم حقوق المسلم يطبق عليهم تقريبا كما يطبق على النصارى في تولة الإسلامية لا يد ممنوع أن يدقوا اجراسهم ممنوع أن يبنوا كنائسهم كنائس لهم ممنوع أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ممنوع ممنوع كان حتى السلطان عبد الحميد أن يدخل مبشر واحد إلى العالم الإسلامي ممنوع وهؤلاء المبشرون ما دخلوا لبنان وما دخلوا سوريا وما دخلوا مصر إلا بعد ان جاء محمد علي باشا وأولاده وذريته وحكموا فهم الذين سمحوا للمصارى أن يصلوا والمبشري هذا الجامعة الأمريكية ما سمح لها أن تقوم جامعة أمريكية تكون في الدولة الدول الإسلامية وقيمة هذه على يد وبعد السماح لها من إبراهيم باشا إبن محمد علي باشا فالأمريك اليهودي ليس له أي حقوق أما أن يكون قاضي من اليهود في المحكمة، أن يكون حاكم، أن يكون مفتشا للتعليم، أن يكون ضابطا في الجيش، أن يكون مصر ممنوع يدخل الجيش اليهودي ومصر. فقالوا. اعلن الدستور نضع كلهم الدستور. خليفه كلهم وإعلان الدستور ووضعوه على أساس اعلن الدستور فمدحث بها بعد أن نصب السلطان عبد الحميد صار يطالب أخو بإعلان الدستور ألقى القبض عليه السلطان عبد الحميد وسجنه ثم قتله كتله في الطائف سجنه في الطائف وقتل وكان ضربة تدل على عزم السلطان عبد الحميد وحنكة السيادية وبدأت الصحف في العالم تهجم السلطان عبد الحميد ولو رأيت الرسائل من مدحه باشا إلى الأحرار في العالم وال... إلى الم... يعني إلى الماسونيين وبدأ يحاول أن ينظف الدولة من هؤلاء وبعد من هؤلاء الماسونيين وبعد مقابلة هردل له أرسل هرد... ذهب هردل إلى إيطاليا وأرسل له رسالة فرقية ستدفع ثمن هذه المصابلة من عرسك ونفسك كان السلطان عبد الحميد يعلم من هو. ويعلم أنهم أقوامهم ويعلم أن بأيديهم من الأموال ما يستطيعون شراء بها أن يشتروا كثيرا من الضمائر، ولكنه آثر أن يضحي بنفسه وعرسه ولا أن يكون مثلهم. ودخل المعركه دخل المعركه مع اليهودية العالمية مع الماسونيه مع الدول الغربية وبدات الصحف في العالم تهجم الأسر الاسر النصرانيه السرطان الذي زرعه ابراهيم باشا في داخل قلب الامه الاسلاميه والعربيه الجامعه الامريكيه في بيروت عملت مفرخه نفقسه بيروت تفرخ قادة تربيهم باسم القومية العربية فبدأت أول البذور للقومية العربية في داخل الجامعة الأمريكية على أيدي المباشرة والجامعة الأمريكية جامعة أنشأت للتبشير في المنطقة وبدأت الدعاي لها في المنطقه الجامعه الانجيليه الامريكيه كانت الكليه الاسعافيه الانجيليه كلية انجيليه ورئيسها الاول مبشر راهب مبشر انتقوا بعض الشباب النصارى وقالوا لهم أنتم تبدؤون فكرة القوميه العربية شاهين مكاريس إبراهيم اليازدي ابن ناصيف اليازدي و يعقوب صروف وكان أستاذهم في الجامعة الأمريكية لياس حبالين و الأسماء التي اشتهرت بطرس البستاني كان هو وناصيف اليازدي مع بعض أولادهم هم الذين فرختهم الجامعة الأمريكية وراعتهم اللي هو إبراهيم اليازدي وشاهين ماكارس قلنا ويعقوب صروف ولا إله إلا الله واثنين آخرين قد يأتون الآن على إيه في ذين هؤلاء الخمسة على أيديهم بدات فكره القوميه العربيه ها واستاذهم يرعى هذا اسمه الياس حبالين نصراني كده. لما ارادوا يحطموا السلطان عبد الحميد امرت بعض العائلات النصرانية ان تهاجر من لبنان الى مصر لانه مصر ميدان ارحب واوسع فهناك امرأة يهودية اسمها روز اليوسف روز اليوسف في لبنان تنصرت ثم ارسلت الى مصر وعندما وصلت الى مصر سمت نفسها فاطمه اليوسف واسلم وبدأت تصدر مجلة اسمها روزي اليوسف. روز اليوسف أم إحسان عبد الكبير أم إحسان عبد الكبير وهي وصحافتها ها هي التي أدارت السياسة المصرية لفترة طويلة من الزمن حتى بعد الثورة وبعد مجيء دمال كانت روزيل اليوسف هي من نظر في روزيل يوسف يعرف اتجاه البكول وأسست مؤسسة روزيل اليوسف صغيراً أنشأت جريدة الأهرام حتى الآن مختصر جريدة الأهرام أنشأها سنة 1860 يعقوب تقلة وسليم ثقله عائلات ناصرانيه لبنانيه شوف 1866 وثمانمئه وستين انشاء الاهرام في مصر وانشاء الجامعه الامريكيه في بيروت في نفس السنه الأهرام؟, الاهرام جريده, جريدة, جريدة الاهرام جرج نصراني ارسل الى القاهره وعمل مؤسسه دار الهلال وبدا يكتب عن الاسلام ويشوه عن الاسلام عذراء قريش ويبين ان الاسلام والتاريخ الإسلامي هو عصر عصور الجواري عصور العبيد عصور التقاتل على السلطة وبدأت الصحف النصرانية جزاد في كان كذلك صحيفتين يصدرهما شابان نقرانيان واحد اسمه المخطط اظن بدات الصحف تكتب عن الدوله العثمانيه عن ظلم السلطان عبد الحميد وصاروا يغمسونه بالدم الاحمر ويرتبون تحته السلطان حتى ان بعض الكتاب المسلمين لا زالت في أذهانهم الشوائب الرمثانية. مرة سمعت على التلفزيون يتكلم، قال أكثر مخابرات معروفة في العالم كانت هي المخابرات في أيام إيطاليا، وهذا كله من تشويه الصحافة المغرانية. التي كانت تصدر في مصر بيروت وتوجه العالم العربي. اليهود مستعجلون؟ يريدون ان تقوم دولتهم. الاشعار تكتب في ظل السلطان عبد الحميد. هذا ناصيف اليزدي إبراهيم اليزدي كانوا يعلموننا في المدارس أنا درست في المدارس قصائد شعر الشيخ إبراهيم اليزدي أنا بفكر من شيء من شيء يوخ الأزهر فدكوحة ما اكتشفت إنه نصراني إلا بعدين بعد أنا أطلع أستاذ وما إلى ذلك شعر الشيخ إبراهيم اليزدي إبراهيم اليزدي نصراني ايوا فبدأ يكتب الشعر تنبهوا واستفيقوا ايها العرب لقد طمى السيل حتى غاصت الركب اقداركم في عيون الترك نازله وحقكم في ايادي الترك منتهب وصاروا يزورون نشرات بالدوله العثمانيه ها وشعارهم كان بيت سعد لنطلب بحد السيف مطلبنا فلن يخيب لنا في حده ارب واخيرا بيرو القاهره بالذات كانت بؤره الاجرام التي دمرت الاسلام خاصة بعد أن استسلم الإنجليز 1882 وبدأ إيه إرثة السياسة على أساس تدمير الدولة العثمانية 1904 1804 جابوا السيارة هؤلاء الماسونيون في تركيا ولغموها وبجانب المنصة التي يصلي عليها السلطان عبد الحميد وضعوها وفجروها ولكن الله عبدالوجل المسجد السلطان وقتل عدد ثم صاروا يسترون الناس الذين حول السلطان عبد الحميد واحدا في واحد، وعاملوا محافل ماسونية، وصاروا يدخلون الناس في الجيش، يدخلون ضباط الجيش في هذه المحافل، وكبار الموظفين، وخاصة سالونيك. ثالونيك كان عددها 120 ألف كان فيها 120 ألف يهودي مدينة ثالونيك هي على حدود اليونان تركيا الآن تابعة لليونان كانت تابعة لتركيا هاي ثالونيك أنور باشا جمال باشا طلعت باشا مصطفى كمال باشا ما كذا باشا جاويد باشا كلهم دخلوهم في المحافل الماتية وصاروا يضفال وتحرك الجيش سنة 1908 وطالبوا الخليفه الخليفة واضطر الخليفة أنه يعلن. اعلن أعلن الدستور في تموز سنة 1908 وعندها تساوى اليهودي والنصراني والمسلم بالحقوق دخل اليهود والنصارى في مجلس الشورى وصار لهم أصوات كالمسلمين وصار مجلس الشورى هو الذي يعين الخليفه ويعزنه دخل كرسو وأرس دباشا وما إلى دخلوا في داخل مجلس الشورى هذه الوجوه الماسونيه دخلوها في مجلس الشورى جاهد السلطان عبد الحميد. هذا 1908 1909 تحرك الجيش. وكان قائد الجيش رجل عراقي اسمه محمود شل من سلوني مركز ماسونية حرك الجيش ليخلص الأمة من ظلمين الصبان عبد الرحمن وحاصر الجيش القسطنطين الجيش عندما حاصر القسطنطينية ومن قائده عراقي كان السلطان عبد الحميد كان يحب العرب وكان يقدر ولذلك كان جزاؤه أن عزلوه فمحمود شوكت عندما حاصر القسنطينيه طلب حرف السلطان عبد الحميد الخاص كانوا مدربين تدريبا رفيعا عاليا طلب ان يرد الجيش وكان بامكانه قال لن اسمح بإراقة قطره دم واحده من أجل المطالبات <تصفيق> ثم دم تراكم من اجلي قطره دم مسلم لا وكان وكانت هذه غلطه عبد الحميد الكبرى الجيش محاصر القوصنطيني اجتمع مجلس المجلس الشورى مجلس الشورى والذي الذي الجيش كل ما سنب ما سن ارسلوا رسالة الى المجلس يستفتون اجتمع مجلس الشورى وارسلوا رسالة الى المجلس إذا كان وجود فلان في الحفظ زيد في الحفظ يؤدي إلى إراقة الدماء وإلى إشاعة الفوضى وإلى ضياع الحدود وغير ذلك فهل يجوز لنا أن نخلعه لنخلص الأمة من هذه الفتن المتوقعه المفتي كتبنا حملوا كلمة نعم خلاص المفتئف في مجلس الشورى قرار بإسقاط السلطان عبد الحميد حملها له كرثوا وأرث دباشا وعارف حكمه كرثوا اللي هو المحامي اليهودي الذي كان مع هيرجل عندما قاب عرفت جده كان وزير للنافع ولا درومي وعارف حكمك امه كانت خادمه في القصر فاحبه الخليفه السلطان عبد الحميد وادخله مدرسه الحربيه وخرجه منها ثم رقاه حتى اصبح مسؤولا عن البحرية ولذلك المكتبة التي باب المسجد النبوي اسمها مكتبة عارف عكمل قال يا عارف لما دخلوا على سلطان عبد الحميد قال أما أنت فيهودي ما دخلك بالنفس لكرفان عارف حكمة مسلمي بن مسلمي أم خدامي إسلامية على تصبخ مقلوبه أحسن نوع تعمل كبسات أحسن كبسات الإسلامية ولذلك ابن خدام النفس يعني النفسية لا حول ولا قوة إلا قال يهو أنت ياهو ما دخلك وانت وأنت عارف هذا جزاء الأحسان لك وضع السلطان عبد الحميد في سيان وفي الليل يوم 27 سنسة 149 وضعوا في سيارة واخذوه على سلمي ووضعوا عليه حارسا يهوديا ثم جاءوا بغيره قل قلفاء بس في الصورة فقط الصورة واستلم الاتحاد مترات المتحدين هذا أنور باشا طلعت باشا جاويد باشا جمال باشا مصطفى كمال باشا إلى آخره استلموا السلطان عبد الحميد وضعوا عليه في اقامته الجبريه رجلا يهوديا حتى يذله وفي هذه الليله التي سقط فيها السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم غاب الاسلام عن الوزن وسقطت فلسطين بيده وبدأوا يمهدون لدخول اليهود إلى فلسطين فاتني أن أقول لكم ان عندما حاول اليهود طلبوا من السلطان عبد الحميد أن يسمح لهم بالهجرة أصدر مرسوما سلطانيا على أن أرض فلسطين اراض وقفيه لا يجوز بيعها ولا التقر فيها هي فعلا اراضيها طفيه لان المسلمين احتلوها بالقوه وتتبعوها عنوه فاراضيها اراضي فرنسا والدولتان العظميان واخيرا زجوا بامريكا في الحرب وتركيا والمانيا طائفان. أدخلوا تركيا رغم أنتها في الحرب لأن كل المعرفين من أجل اتسان ممتلكات تركيا وماذا حتى يسهلوا على الغرب امر تركيا صاروا يطلقون على تركيا رجل المنطقة ممتلكات الرجل المريض تأمود في سطة بجلس كتلس وبريطانيا وفرنسا هي عبارة عن سلام تحكمون التشكلة وتأخذون يموت هذا الرجل المريض وتأخذون منتلكاته وفاريسنا الذي أممناه في المدارس الرجل المريض ممتلكات الرجل المريض بينما كانت تركيا لا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها الفضيح أن تقف امام تركيا لكن ليخونوا من شأنها وليحقروا من كيانها الرجل المريض, الرجل المريض وجيشها إيه الجيش الانتشاري كان من انظم الجيوش في العالم كان جيشا منظما مدربا قويا فصارت الانكشاريه راندا للفوضى. نحن الآن عندما نرى ناس فوضوية نكون مثل الججل إنكشاري مثل جد الانكشاري هذه منتشرة. ألم تسمع بها؟ ف. في أثناء الحرب أقنع السلطان السفير الأمريكي كان اسمه مرجناتها في استمروز قال له ماذا تستفيد أمريكا من دخول أبلها لماذا تقف بجانب بريطانيا وفرنسا اذهب هذا القرن اقنع بلادك ان تاخذ موقف الحياد ذهب وكان رئيس الولايات المتحده الامريكيه انا ذات. لا لا نتيجه في ف فكاد <تصفيق> والله بيجيبه لك يمكن لفرنسا في ذلك <كيف> الوقت <تصفيق> في الحرب العالمية الثانيه كان فرمان <تصفيق> المهم قال كاد يُقنع الرئيس أقنع الرئيس الأمريكي أن لا يزيد فرنسا في الحرب، ان يقود رأسا في هنا بارجه امريكيه على ساحل تركيا. اغرفوها وتهمت من تركيا باغرافوها حتى ايه؟ حتى المهم اشتركت الدول كلها في الحرب ضد المانيا وتركيا وهجمت المانيا وهجمت تركيا واتفقوا مع ملتفة كمال وكان ملتفة كمال ام زبيدة يشك يقول لك كانت يكون يهودي هو يهودي هو يهودي هو يهودي هو يهودي هو يهودي هو اسمه هو يهودي هو علي الرضا فلكن عندما جاء للحكم جاء هو يهودي هو يهودي هو يهودي هو يهودي اسم أبيه وقال هذا ليس أبي من مسج أبيه وفعلا يبدو أنه ليس أبيه. و وأم زبيدة كانت جميلة وكانت حاكمه على أبيه وكانت تشتغل ساقيا الخام في داخل مركة أو حانة من حانات الليل في داخل ثانونية ومعروف إيش أخلاق هذه النساء ولذلك مصطفى كمان حاقة على الأنساء لأنه لا يتعلم فأمر أجبر كل تركي أن لا يخصب اسم أبيك ولا جد وأن يغير أبدا أنت اسمك إيه أحمد محمد علي محمد وعلي وهذا لا تبكره. تبكر تقول سم حالك أحمد قل الرحمن أحمد بدر الدين أحمد, أحمد قمر أحمد شم المهم نسبك وأزدادك من نوع وهذه سنة قد جرت عليها كثير من البيان ومنها بابك لماذا لتضميع الأنفال ولماذا لتحصيل الروابط الأسرية ولتضيع لتضيع الانساب وحتى ياتي الى الحكم بناس مجهولين لك لأنه قبيلة فلان كذا معروف صدر موجود فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان, ابن فلان ها وجثاق الانساب موجوده احمد ابنه ولد له ولدان محمد وعلي عالي ولد وله إدارة أولاد موجود فمصطفى كمان ألغى هذه ولاحقتها باكستان الثاني الآن في باكستان الثاني في باك الثاني في طائل في في و في شهدة النساء شاه زاد إصبال شام هذا اسم واحد مفهوم؟ اسم واحد مفهوم؟ أكثر شيء يستيبون أبوه ولد محمد وبعد ذلك طلع عائلة ما في عائلة جد ثالث ما في جد ثالث ما في جد أول ولا شيء ثالث بطبيعة الانسان للاتيال بإناث مجهولين نسب القداس ولذلك القديس ما مش معروف اسمه لما جاء الحكم قالوا من أين انت <تصفيق> جاء برئيس الزراء أو وزير كبير في الحكم قالوا من أين انت قال أنا فلسطين قال أنا من قبيلة كذا القبيلة قالت لا هذا ليس من طب هذا المعروف قال أنا فلسطين تعرف الفلسطيني مقصعي في البلاد وخلص وابحث عاد لتفاصل النساء بالفلسطينيين عبد الناصر اسمه جمال عبد الناصر فتح بعد حسين من الذي يعرف من الذي يعرف أقارف العبد الناصر ولذلك السادات كان بعد ما سلم من عبد الناصر يلبس العباء كل أسبوع أسبوعين إله في المنوفية جاء الستين قرائبه وكانه يقول الناس هؤلاء يا فاروق اين اضر بعض الناس مش معروف له ابو احمد الخضراكي امه انا سمعت اذاعه عمان تقول امه يهوديه وحدثني شاب ليبي تخرج من ايطاليا طبيب كان له زميل كذلك تخرج من إيطانيا اسمه خليفة المنتصر جاءت رسالة من من الراهد من نيلانه إلى القذافي فجاء واحد يعرف إيطان ارحى مين خريج إيطانيا جاء دوا خليفة المنطسر جاء للمجلس الثاني فقال له لا تنسى أحوالك اليهرود أن تعيد لهم وبقيت هذه القضيه سرا لكن حيث صاحبه حدثني بهذا حتى هرب عضو مجلس الثوره إلى مصر وصار يتكلم صار يتكلم من خلال الإذا... عمر المعيش وجاء بهذه القضية عمر المحيط وقال عنها، اما أنا سمعت من زميله فمن لابد هم يهودي وان الجالس ان الكراهيه التي يقنها القذافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تكون من عربي او مسلم عندما يسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل ولذلك جعل بدايه التاريخ وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الان في كل العالم الاسلامي نحن الان في 1409 حجري الان 1399 وورا في ليبيا ايش وورا؟ يعني وفات رسول ولذلك الليبيين بقولوا 1399 ور ور يعني مثل كلمة ايه كلمة إرمي يعني او ف كثير من الناس جاءوا للحقين عن طريقنا من ما في انشاء ما في تحقيق في المسجد هناك يهودي في سوريا اينك وهي رجل مخابرة اسرائيليان جاء طول الارغمتين كانت الارغمتين ارسلته للمخابرات اليهودية حتى وصاحب رجل من البعث ملحق عسكري اسمه امين الحافر وابتفق مع أمين نحن, نحن مستعدين أن نقيم لكم حسماً وانقلاباً أيها البعضيون بشرف أنت بساطرة ما بكم طيب؟ طيب وإيمي سوهيم دخل إلى سوريا وبأجهزة التنصر وقال إبنيت لورة سوري على الحدود اللبنانيين السوريين أعطوه لمسؤول جمارك ودخل. لم يفتش. ودخل. والتأجر أحسن شقة. شقة جميلة. في حي أبروناني أجمل احياء دمشق. وعامل صداقات مع حزب البعض ومع نسائه. وقدم لضبط أمين الحافظ وصلاح القطار كل واحد كفوتة ألف دولار. كان بضلك الجوا دولار وصار يجمع كل البعثيين في بيته والبعثيين سموه الشاب بالعربي الأول، وكان هذا الرجل اليهودي هو الوحيد، الوحيد، المسموح له أن يدخل السواعد العتول، الرجل المدني الوحيد، وكان يرثون، يشربون الخمر، ثم يأخذ لهم الصور لهم في حاله. في حالة الخمر وفي حالة الزينة وفي حالة ثانا وأخذ صور للنساء ثم يحجبهن بكتهاوى إن لم تأتكي بأصبار عن أزواجهن وعن وعن إلى آخره وقام الإنقلاب البعضي كانت الألب التعليم الثلاثة الثلاثين الذي قام بمثالين حاطون عدلبي وعبد التعليم الثلاثين وجاءوا وشربوا بخضا النصر عند من على الترفيقين قالت وهي هذا اللي اندخل باسم ثابت وصار اسم الشاب بالطوريجي الأول وعلى اساس اللي شاب سوري عايز في الأرجنتين قال الصباح في الصباح واحد عضا سرم خاطم عبدالسرم بعيدين كل واحد جاء بنت, بنت, بنت يوناني وبنت في الترفيق الخطوخ الفتوح الخطوخ الفتوح الخطوخي وما إلى ذلك طاوله لنا هنا في الصباح عندما كان يجتمع عشرات البيضات تحته فاله يقول لنا هذا كان يمكن بعد الذي جاءنا بين صلاح باقض الى اتى و ليه العشاء فعندما شكل الوزاره عرضوا عليه عليه ان يقتل الوزاره اتصل ببنغولي كرئيس وزراء بنغولي قال لا تبكي الوزاره بقاء تقارب الوزاره يؤثر فيها جميعا اما اذا كنت وزيرا فانت فرد من الوزاره قال وفي الوقت الذي كانت خرائط اليهود ترتجب من انباء التقارب بين مصر وسوريا والعراق وحده سوريه عراقيه مصريه قال كنت اقول انهم من داخل بنصر ان هذه الوزارة. وكانت اكتشف كيف اكتشفت اهداء ايه لكوهين او كان من ثابت كان كل يوم مثلا الساعه 9 نراقصي اشارات لاسرائيل اسرائيل وفي الابطار السفارة الانتهت جمع صارت في اجهزتها اشارات تدفل الى اسرائيل كل يوم في انتهاء الان اخبرت وزارة الداخليه. يا جماعة هنا نونى، في هذا الحي ترك الإشارات لإسرائيل كل يوم في الساعة قالوا نحن نشوف في هده قالوا هذا لان سفرة تصبح الأول اعملوا اخطأ الكهرباء عن الحي وخلوا التهربة غافل البح وشوف فعل قطع الطرد على حد أرسل السهام وأرسل السهام وبدأ وعندما الصبيح العالمية هذه تولى لم تكتف ان تفعل وبدأ بدأ محاكمة السوهي ووعدة إن لم يضع المسؤولين هؤلاء عبد الأسد غيره في المحكمة أن يقطع ولذلك هو ما تكلم إلا عن الأسد أول لجنة باتجاهه. أما فضائح الحياة ماذا كان؟ وذهبت زوجته إلى السفير السوري في باريس. كان اسمه ثاني جندي. أول ما ثاني الجندي. وقمنا له سارفنا رهيب بعضاً. فضائحه لا لا من يج. و. رعدنا تُهِم بقرآن ولا زال جسده بكلية التبكي جماعبنا تاهداً ومثم أفضل جماعبنا التبكي وحمايا لا زال تاهداً على ان فتير من من فتنه بلا جماع هم إنسان كل إلى برد واحد حتى التبكي ويسد دولة ما عليه عندما عرضوا علي أن يصبح رئيساً وزيراً قال اتصل فيه بالغن قال لا تفعل إنا أن تكون وزيراً للشيء إذا ترونك الجيد اقبل لكن وضعت بالدفاع كان ما تفعل هذا حافظ الأساس ف ولذلك إذا أردت أن تتحدث عن هذا في خلامه صديداً هو مهم وقد اتطربنا كل مطبّنا مطبط مال أتطرت. كان حاكمان كان رئيس أو قائد الجيس الرابع في فلسطين. تطرفو على المسا قال لنا إنسا إن تعاونتنا ضربنا تركيا اختللنا فلسطين اطلقنا تركيا نضعت خاتم اليدين اتفت معهم دخلت الخياله الانجليزيه وضربت ناصره الجيوش التركيه الأربعة وهجمت تركيا ووقع الميثا الف من الاطراف افرى في يد الإنجليز ودخل الانجليزيه الحب فقال الان تحت الحروب القليليه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 من المعارك وانتصارات انتصار الناس يكبرون ويحللون وما الى ذلك الانتصارات منصفة مال أفتر وقال الله أكبر كن في الفتح من عجب أحمد جوفي قال عن منصفة مال أفتر الله أكبر كن في الفتح من عجب يا خالد الكرك جذب خالد العرب سمى خالد ابن يوليد الكركي ثم جئ به للخصم وانغصب الخلافة وطرد الخليطة والأمراء وكل العائلة عائلة التلسام من تركيا وأعلمها جمهورية وقارب الإسلام إلى عارض وأتكفت الخلافة سنة 1924 وعندما اسقطت الخلافة في ثلاث مرات 1924 أتكفت العالم كله أن لا يسلم للإسلام قائمة أبدا وان لا يسمح للحكم للاسلام يعني يعصم ابدا ولذلك لا بط من منع الجهاد الاسلام فوضعت على الجهاد وعلى الحكم الاسلام واخرجوا اكاتبه شيوخا من الازهر كتبوا ان الاسلام ليس في نظام حق مثل على عبد الرازق الاسلام ونظام الحق قال مثل ما في الا عباده اما الحكم ليس في القران والسنه نظامها. وهذا ترجم الى لغات عديدة ووزعت في العالم واكثر بلد وزعتها باكستان عندما قامت دولة باكستان كان هذا الكتاب يوزع على كل الطبقات الحاكمة او ليثبت لهم ان الاسلام ليس فيه نظام عظم قد الله كما تجاؤون عبادات أن الحكم تحكم بالعظم بالمخلاف للغاية ولذلك منعال كل الأنور كانت كيف كما يريد الغرف منذ أن فقطت الكلافة عام ١٢٤ لكن عام الوقت طرد من مخططاتهم الديمانية باهرة مرة كثيرة ظهر حركه البنك حركه الرسل سنة الان في الثانيه ثمان وعشرين اربع وعشرين اول واحد في اعاده الخلافه هو البنجة. في الاول ما انت بغير. وكانت تقدم تقارير للملك فاروق فيقول فاروق ماذا يا معلمنا كان معلم ابتدائيًا ايش بده يعمل معلم اولاد صغار هل في ثانيه ثانوي ثالثي هل في ثانيه ثانوي ثالثي فتى جد عملته بجد شاف إسلام إلى أين يذهب إسلام وكتب أن الأمور كلها هكذا التعليم بايدي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 ظهر حركة جديدة اسمها حركة الوطان المتحدين لا يجب ما لا يكون شخص هل تستطيع مواجهة الأحداث العالمية أم أن الخيارة سيجد في تبريبوني؟ يومك الخراسة؟ بك على هذا العالم على مبارح الرب للعالم هذا موسى ديان في مقابلة صحفيه في الأجوة الثانية ٤٨ قال نحن لا نطلب اشتلاح لمواجهة الزوء الدول العربيه نحن نحتجها لمواجهة عصابات الاسبان المسلمين التي وصلت الى بلد وان هذه الحركه خطر على مصالح امريكا في العالم ولذلك ماذا جرى هذه المقابلة في نوربنب... ديسمبر ألف كما في نفس الشهر أولى خطورة جدًا كان سكبنه أرسل برقية للمؤتمر الشمل من المنعقد في عاليس من ألف في شهر نوفمبر من ألف قال إن أرسم أن تحذروا فلسطين من اليهود تسمى قولي أن أدخل بعضها الثلاثة وعندها قامت قوانة الدولة الروم القاعدة اجتمع السفير البريطاني السفير الأمريكي السفير الفرنسي والقائن بأعمال السفر الأمريكي في 6 ديسمبر 1848 وقرر يخيل <تصفيق> الدولة هم كتبوا القرار لم يستغروا من فاريس ووضعوه أمام النقراش رئيس الوزراء حتى ينفسدها والنقراشي من أحدها الثالث أولى فجور الجماعة من ثلاثاتها طابن شبابها وتركوا البني خالد السيد حتى يقتلوا وفعلا بعد شهرين قتل البني رحمه الله في أكبر شوارع القاهره كان الملك ماجد في ميدان <تصفيق> لما اطلق عليه النار اللي أطلق عليه النار اللي هو عبد محمود عبد المجيد مدير مخابرات القصر الملك, الملك جرح لم يقتل كانت اصابته قاتله نقل بالسياره الى مستشفى القصر العيني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 قال حسن أتن ولسه ما حسن حسنة جرب ولسه ما ماشي, ما ماشي. وعرث الضابط من الفقر الملكي من محمد ورثي قال له كان البنة لا حيا فأيجي تعمل في الغدار وفل محمد ورثي إلى الورثة فسأل الطبيب كيف فعل جراحة البنة حياً. أخذ المنى وغلق في الورثة ثم بعد ذلك وعلن الغدار فهنا إما أنه ضربت اضربت فن او كتلة بكاتل صوت او شركت انه ينزلت حتى ينزل الكهرباء عن الحي ونقلت جثة البنة لن يسمح لأحد ان يصلي عين صلى عليه اربعه نساء واحدة من النساء الاربع حيث ينزل طالت احنا اربع نساء الكهرباء ووضع ارسل الجبابات على جانبين الشارع الى مسطره الامام الشافعي وصرف قط وذات الليلة جاءت جنازه متاخره من احياء القاهره وصلت بعد من بطن حلمي فتيقظ الجنود الحارسين للقط ظنوا ان الكون جاءوا واخرجوا البنا من القصر وحملوه فتحب الاقسام ضع رموا الجنازة الناس الذين يحملون الجنازة وظنوا أنه فيما قد قامت والجن طلعوا من نصبور والناس هذا رموا الجنازة وحربوا فجاءوا وصفتوا وإذا بأمراه يقول معلق الكاتب محمد علي صاهد معتقل لهذه الكثير إن البنّ الذي كان يوحده لا زال يوحده ثم بعد يومين من قتل البنّ وك جاء ما هم يكلمون ما يروون، فأتى بليلة لبيت الذين في الخصيم الذين يقاتلون، من تلاميذ البني أرسل معه أمرا إليه مصر أن أحيطوا الجزمة أحيطوا بقواعد هؤلاء الشباب وخير بين ان يتجمعوا في معركة أو يتحصلون. وربيت الشباب أن يعتقلوا ولا يكلوا في المعرفة وأفضوهم للجبادات من أرض الثلاثين إلى المعرفة شفوا فاروك قتل البنى وصل على البنى أربعان سنة فاروك مات غريباً ذليلاً في حانة من الخمسة في إطالة وربيت زوجته ja, wow.